112. من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 113. وأما مَن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 114. وما يغني عنه ماله إذا تردى